ثم قال جل وعلا ذاكرا نعمه على عباده الموجبة بإقامة الحج على أنه الرب الذي لا رب غيره فقال سبحانه خلق السماوات والأرض بالحق كهذا عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق أي لا عبثا ولا جزافا بل خلقها لحكمة بالغة أن يعبده خلقه قال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال ربنا هما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصرح الصبح الجميل فقال هنا جل ذكر خلق السماوات والأرض بالحق والسماوات جمع سماء وهي في اللغة ما على وارتفع والله جل وعلا خلق سبع سماوات انطباقة أقربهن إلينا تسمى السماء الدنيا وأعلاهن تسمى السماء السابعة وعمرت هذه السماوات بالملائكة وجعل لها خزنة وأبواب وجعلت لها خزنة وأبواب كما أن هذه السماء خلق الله أولا للأرض في يومين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ثم استوى ربنا إلى السماء وهي دخان فسوى سبع سماوات ثم أكمل جل وعلا خلق الأرض قال ربنا في النازعات والأرض أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك بحاها ولم يقل خلقها لأن خلقها قد ابتدى قبل خلق السماوات وكان مجموع الأيام التي خلق الله جل وعلا فيهن السماوات والأرضين ستة أيام بنص القرآن ليعلم الله جل وعلا عباده الأناء والحكمة والتريف قال جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون فلما ذكر خلق السماوات والأرض أعقب ذلك بخلق آخر قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين من نطفة أي من مني يمنى وجعل جعل وعلا أطوار خلق بني أطوار خلق بني آدم في سبع قال في خاتمتهن كما في صورة المؤمنون ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن خالقين قال ابن عباس وجعل رزقه في سبع أي أن الله خلق الإنسان في سبع وجعل رزقه في سبع ثم تلا قول الله جل وعلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أن نصببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخرا هذه خمس وحدائق غلبة هذه ست لأن غلبا صفر حدائق وذاكية هذه سبع أما الأب فليس لبني آدم ولهذا قال الله جل وعلا بعده متاع لكم أي السبع ولأنعامكم أي الثامنة فقال ربنا هنا خلق الإنسان من نطفه فإذا هو بعد أطوار خلقه واكتمال عقله وقيام جسده فإذا هو خصيم مبين على صغة فعيل مبالغة يعاند ويبالغ في القول وربما كفر بنعم ربه وجادله له تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا والخصومة في الرجال أكثر منها في النساء ولهذا قال الله جل وعلا في حق النساء أو من ينشأ في الحلية أي في الزينة وهو في الخصام غير مبين أي أنه ضعيف وقال هنا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين يجادل وينافح ويحتج على الله جل وعلا بأكذب القول وهذا الأصل ولهذا قال الله جل وعلا إنه كان ظلوما جهولا والجهل يرتفع بمعرفة الله والظلم يرتفع بطاعة الله الظلم يرتفع بمعرفة بطاعة الله والجهل يرتفع بمعرفة الله تبارك وتعالى خلق